وَالَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن من ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُو أشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُ ثُمَّ لِتَبْلُو شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ مِن مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 يُشْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعِنْدَ ظَنِّهُمْ ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شيئا.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 Fasibir, inna wa'adallahi haddu. Faimma nuriyänk, bazıları nerede ölüyorlar? Nerede ölüyorlar? Nerede ölüyorlar?